تلك آيات الكتاب المبين إن آذلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإنكم من قبره لمن الغافل إذ قال يوسف لأبيه أفت إنني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس جديد